الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء فنبدأ بدرس جديد يقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه الآية فيها التهديد الشديد والذنب الكبير والجرم العظيم لمن فعل هذا الذنب العظيم لمن قتل مؤمنا متعمدا نسأل الله السلامة كما سيأتي في الحديث في النصوص التي تدل على تحريم قتل المسلم بغير حق يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا كل مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى حراً أم عبد صغيرا أم كبيرا ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي قتل عن عمد وقد سبقنا في الدرس الماضي ما هو قتل العمد وسيأتي الآن ضمن المباحث إن شاء الله نذكر تعريف قتل العمد وهو النوع الثاني من أنواع القتل فإن القتل أنواعه ثلاثة قتل الخطأ وشبه العمد والعمد فجزاؤه أي عقوبته التي يجازى بها جهنم أي نار جهنم يدخلها وسميت بذلك لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها خالدا فيها أي خالدا في نار جهنم وسيأتي بالشرح بعد قليل ما معنى خالدا فيها وغضب الله عليه الغضب أبلغ من العقوبة لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه ولا يرحمه كما يرحم غيره وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه قال تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم أي لما أغضبون انتقمنا منهم ولعنه اللعن الطرد أي وطرده وأبعده من رحمته وأعد له عذابا عظيما أي هيأ له عذابا عظيما لا يعلم مقدار عظمته سوى الله تبارك وتعالى هذا المعنى الإجمالي للآية وهذه الآية فيها مباحث المبحث الأول قتل العمد قتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ذكرنا يعني في الدرس الماضي امثله على ذلك ان يقصد لابد ان يكون القاتل قصدا من يعلمه ادميا فلا يظنه صيدا ولا هدفا ولا غير ذلك معصوما اي معصوم الدم فليس من المحاربين الاسلام فيقتله بما يغلب على الظن موته به اي لابد ان تكون الجنايه بما يغلب على الظن انها تقتل مثلا أن يضربه بسيف او يرميه بسهم ونحو ذلك مما يغلب على الظن انه يقتله به ان يلقيه من شاهق ان يضربه, أن يضربه بمحدد ان يخنقه بحبل ان يقتله بسحر يقتل غالبا الى غير ذلك ومن مسائل الايه في الايه عظم ذنب من يقتل مؤمنا متعمدا وقد جاءت النصوص الكثيره التي ساذكرها الان في تحريم هذا الذنب وأنه جرم كبير وذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. يقول الله عز وجل كما في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أما الحديث حديث كثيرة حديث بهريرة قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمن المؤمنات متفق عليه وفي حديث يانس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن على الكبار قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزورة والبخاري وأيضا جاء في الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وهذا الحديث متفق عليه علي ابن مسعود وأيضا في حديث جرير قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه وحديث ابن مسعود أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وخلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك نعم والنصوص ذلك كثير وأجمعة الأمة على ذلك على أن قتل النفس عمدا من كبائر الذنوب وأنه جرم كبير وقد اختلف العلماء في معنى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ما معنى؟ اختلف العلماء وإن كان ستأتين بصورة المائدة إن شاء الله لكن نذكرها الآن قيل المعنى من قتل نبيا أو إماما عادل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا هذا القول الأول فكأنما قتل الناس جميعا أي من قتل نبيا أو إماما عادلا ما توجيه هذا القول ما توجيهه؟ الذي يظهر الله أعلم أن قتل الإمام العادل قتل النبي يموت بموته وناس كثير يعني أقصد الموت موت الإمام العادل والنبي ليس كغيره ليس كموت غيره نعم وقيل من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا طبعا هذا يعني في نظر وقيل المعنى فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ وقيل غير ذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن هذا تشبيه ولا يلزم من التشبيه أن يكون مشبه مثل مشبه به في كل شيء فإن من المعلوم قطعا أن إثم من قتل مئة أعظم من إثم من قتل نفسا واحدة فليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة وإنما كون كل منهما عاص لله ولرسوله مخالف لأمره متعرض لعقوبته فهما سواء في استحقاق القصاص سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام كل منهما يسمى فاسقا عاصيا بقتله نفسا واحدة نعم ومن بحث الآية القتل كبيرة من كبائر الذنوب لكن هل ما ذلك الناو كافر؟ لا ولكنه مسلم ناقص الإيمان يا أيها الذين آملوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعه بالمعروف والشاهد من أخيه فأثبت الله له وصف الأخوة وهي الأخوة الإيمانية مع أنه قاتل مع أنه قاتل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسمى الله الفئة العادلة والفئة الباغية مؤمنين مؤمنين ويبقى عندنا إشكال ضروري في هذا الآية وهو قوله خالدا فيها خالدا فيها فجزاءه جهنم خالدا فيها ما هو الجواب عن هذه قال خالدا فيها مع ان معتقد أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد الجواب الأول قيل إن الآية على ظاهرها لكن قد يوجد ما لا يمنع من ذلك وهو الإيمان وهذا اختيار النووي وابن تيميه وابن القيم والسفرين والسعدي وقيل هذا جزاؤه إنجزه هذا جزاؤه إنجزه وهذا اختير الطبري والشنقيطي واستحسن من كثير يقول الطبري رحمه الله وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معناه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدا فيها ولكنه يعفو أو يتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها إلى آخر ما قال وقيل إن هذا وعيد واخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح الذي يذم خلاف الوعد أما الوعيد يمدح خلاف الوعيد ما يمدح يمدح أنا ساسجرك ثم تراجعت يمدح نعم وقيل حمل الآية على عمومها وتفسير الخلود بمعنى المكث الطويل اعتمادا على ما ورد في كلام العرب من اطلاق الخلود على غير معل التابيت كقولهم لا أخلدنا فلانا في السجن، لا أخلدنا فلانا في السجن، وقولهم خلد الله ملكه، يعني أطال أطال ملكه، ورجع هذا القول بنحزم محمد رشيد رضا وابن ثمين والرازي وجماعة، وقيل الآية المراد منها التشديد والتغليط، وقيل إن هذه الآية في المستحيل. فما رأيكم بهذا القول ضعيف, ضعيف. لأن المستحيل كافر ولو لم يقضل. يقتل لو قال إن قتل المؤمن حلال فهذا كافر ولو لم يقتل, يقتل. نعم. نعم. من المباحث أيضا استدل بالآية من القاتل لا توبة له وهذا قول من عباس. ابن عباس إن القاتل عمدا لا توبة له لكن جمهور العلماء على أن له توبة كغيره واستللوا بالعمومات كقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم محجيث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب إلى آخره فتاب وجاءت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب فصار أقرب إلى الأرض التي ذهب إليها فأخذته ملائكة الرحمة والمقصود أن الله عز وجل قبضته ملائكة الرحمة لأنه جاء تائبا إلى الله عز وجل سؤال فإن قال هذا في الأمم الماضية يقول من كثير وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلا أن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى لأن الله وضع عن الأصار والأغلال التي كانت عليهم فهذا الصحيح أن القاتل أمدا له توبة كغيره من فوائد الآية أن قتل المؤمن عمدا من كبار الذنوب أن قاتل المؤمن متعمدا جرمه وذنبه كبير وفيه إثبات الغضب لله وفيه غضم عذاب النار ثم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا سبق لنا أن الخطاب إذا صدر يا الذين آمنوا في فوائد من الإغراء والانتباه والحرص وأن هذا الأمر مهم وقد قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعي لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الضرب السفر إذا ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الأرض للجهاد في سبيل الله فتبينوا وفي قراءة أخرى فتثبتوا والمعنى لا تعجلوا وتبينوا حتى يتبين لكم المؤمن من الكافر وكما تعلمون حينما يعرف سبب النزول يتضح معنى الآية فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال كان رجل في غنيمة الله فلحقه المسلمون قال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله إلى قوله عرض الحياة الدنيا فإذا عرفت سبب النزول اتضع معنا الآية فالآية فيها بيان وتوضيح وتذكير أن ما قمتم به خطأ أو صح خطأ حيث مستعجلتم وقتلتم هذا الرجل الذي ألقى السلام عليكم أعلن إسلامه وعليكم السلام إذن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا لمن القى اليكم السلام هذا العربي حين مر الفئه المؤمنه ماذا قال السلام عليكم يعلن سلامها او في قراءه ولا تقول لمن القى اليكم السلام وفي قراءه السلام اي الاسلام والمراد أن هذا الشخص يريد ماذا الإسلام والاستسلام وحينما يلقي السلام عليكم يريد ماذا الإسلام أو الاستسلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا المراد الغنيمه يريدون ماذا الغنيمه وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه يزول ويذهب عرب وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب فعند الله مغانم وكثيرة أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر إليكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانع والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم مما لهذا وضع ماللعية وجوب التثبت والتبين لأن الإنسان الذي يستعجل يقع فيما لا يحمد عقباه وما من أحد استعجل إلا صارت الأمور خطأ ووقع فيما لا يحمد عقباه وقد تكلمنا على ذلك من قتل أو كلام في عرض أو كلام في نية وسبق قضية عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في قصة الإذك وغيرها ما أحد تعجل نشر شائعة أو لم يتثبت في الأمر إلا وقد وقع في الأعراض من سب أو شتم أو كلام في النيات أو غيرها فالمسلم والمؤمن ومن علامات الإيمان ألا يتعجل بل يتثبت وقد تكلمنا, تكلمنا على ذلك في مواضع كما سبق طيب يقول السعد رحمه الله له فائدة جميلة في قوله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة يقول السعد رحمه الله في هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي دواعي النفس مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضاة الله على رضا نفسه فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها انتهى يقول رحمه الله لا شك أن الإنسان وخاصة في هذا الزمان إما يجس مع قوم أو مع قربائه أو هنا أو هنا يرى اقبال الدنيا ونفسه تحدثه بالدنيا وشهواتها وخاصة متى حينما يرى من يرغبه في ذلك مثل يرى اقبل الناس على الدنيا يرى قصور يرى الناس تتنافس على الشهرة يرى الناس تتنافس على الشهادات يرى الناس تتنافس على الأموال وإن غير ذلك كما هو في الواقع الحاضر الموجود الآن فإن الإنسان لابد بد أن يعود نفسه وأن يربي نفسه إذا جاء هذا الأمر الزهد في الدنيا يتذكر الآيات في فضل من صبر يتذكر الآيات في فضل الإخلاص يتذكر الأحاديث في فضل الإخلاص يتذكر أن هذه الدنيا زائلة يعني مثل ما نقول يرغب نفسه ويسلي يسلي نفسه أن هذه الدنيا زائلة أن هذه أيام دون أيام أن لأن النفس ضعيفة ما يقوم به العبد من هذا العمل هذه يدلي على إيمانه النفس ضعيفة فيربي نفسه هذه الدنيا زائلة هذه الدنيا حقيرة كم من أمير مات كم من ملك مات هؤلاء هل حصلوا الدنيا هذه زائلة يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ماذلي وماذلي الدنيا كراكب استضلتها تشجر ثم رأها وتركها إلى غير ذلك من الأمور يحاول يذكر حقارة الدنيا ويتذكر نعيم الجنة يسلي نفسه تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة يعني معنى الآية مثلا نطبقها على الواقع لماذا تخضع لفلان ولماذا تتنازل في دينك من فلان هذا مغنم إن كان مغنم مغنم قصير فما عند الله خير وأعظم في الدنيا والآخرة لماذا تتنازل في دينك لماذا تفعل كذا وكذا لماذا تجالس الفاسق وتضاحك الفاسق وتمزح مع الفاسق وليس لك هدف إلا فقط تتقرب إليه فما عند الله خير من ذلك لماذا تطلب الدنيا وتترك العلم وتترك الطاعة والعبادة إلى غير ذلك فعند الله مغانم كثيرة وفي هذا ايها الاخوه لقاعدة عظيمة وهي أن الأحكام على الناس تجري على الظاهر وأما الباطن فإلى الله وسأذكر دلة على ذلك أن الدنيا الحكم على الظاهر وفي الآخرة على الباطن نعم عن اسامه رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ حتى جاء برواية بصحيح مسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة في الدنيا الحكم على الظاهر ما يتكلم بالباطن أكبر خطأ أنك تتكلم في الباطن وفي فلان فلان هذا إلى الله عز وجل قال النووي أفل شققت عن قلبه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والعصول أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر والله يتولى السرائر وقال ابن حجر وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر الدليل الثاني قال صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. متفق عليه دين الثالث قال صلى الله عليه وسلم ومرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق, بحق الإسلام وحسابهم على الله وش الشاهد وحسابهم على الله قال ابن رجب وأما في الآخرة فحسابه على الله فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الاسفل من النار أما في الآخرة فالأحكام تجري على ما في القلوب قال الله تعالى يوم تبلى السرائر قال تعالى أفليعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إذن ماذا نستفيد من هذا أن الإنسان يهتم بماذا أعمال القلوب أو الجوارح القلوب لأمور الأمر الأول أن القلب إذا صلح الجوارح لا بالعكس ما معنى لا بالعكس يعني لو صلحت الجوارح وهذا الغالب على الناس خاصة اللي فيهم شيء من النفاق او غير او, ريا أو غيرها فاذا صلحت الجوارح لا يستلزم صلاح القلب فكم من انسان يصلي ويصوم وهو يريد المال او الجاه او او يطلب العلم ويقول للناس قولوا لا اله الا الله ويفعل ويفعل وهو يريد المال او الجاه والمنزلة أما اما اذا صلح القلب فمقتضى ذلك صلاح الجوارح هذا لا شك في ذلك تبع هذه قاعدة قد ذكر ذلك الشيخ ابن العثيمين رحمه الله الامر الثاني ان العبره بالقلوب الامر الثالث ان الجوارح غالبا امام الناس غالبا الانسان يزينها وللنفس حظ ويقوم بالاعمال الظاهره على اتم على أتمي وجه لماذا لانها امام أمام الناس غالبا واذا كذا الواقع ما في انسان يطلع امام الناس الا ويظهر بمظهر حسن أما العبرة العبرة بما في القلب من الإخلاص والنية وحب الخير والنصح لله ولرسوله فلذلك الاهتمام ولذلك السلف كما قال بالرجب يهتمون يجتهدون في أعمال القلوب ويقتصدون في أعمال الجوارح لان القلب إذا صلح كما في الحديث على أن في الجسد مضغطا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب كذلك كنتم من قبل يعني الخطاب لمن لهذه السرية لهذه السرية يبين الله عز وجل لهم يبين لهم أنكم أقدمتم على قتل هذا أنتم مثله من قبل قولان قيل كذلك كنتم من قبل أي مشركين ولم تكونوا مؤمنين وقيل كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم تخفون إيمانكم فما رأيكم بهذين القولين ما الراجح كذلك كنتم من قبل كنتم مشركين وقيل كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم كما هذا الراعي يخفي إيمانه الراجح تخفون إيمانكم ماذا اختيار بن جرير وبن كثير وهو الصحيح فإن قال قال لماذا قلنا هذا الصحيح سياق سبب النزول وما حدث في القصة ما حدث في القصة كذلك كنتم من قبل أي تخفون ايمانكم فمن الله عليكم ماذا يصير معناه فمن الله عليكم بإظهار بإظهاري دينه ولو قلنا المعنى كذلك كنتم من قبل يعني مشركين فمن الله عليكم بماذا فامنتم لكن كما قلنا الراجح كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم كما هو حال هذا الذي, الذي قتلتموه الذي قتلتموه وتعجلتم بقتله فمن الله عليكم بإظهار بإظهاري دينه تفكير لهم تفكير. فتبينوا تأكيد للأمر الأول تأكيد للأمر الأول إن الله كان بما تعملنا خبيرا فلا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شر فشر على حسب نيته وقصده كل يعمل على شكلته وما الفرق بين الخبير والعليم الخبير العليم بباطن الأمور والعليم الخبير بالظاهر وهذه خاصة نحتاجها إذا جاء الخبير والعليم جميعا فنقول العليم الظاهر والخبير ببعض الأمور ومن المعلوم الخبير ببواطن الامور أليم بظواهر الامور فمن فوائد الايه وهي ايه عظيمه خاصه في هذا الزمان والله ايه عظيمه الانسان التثبت خاصه بزمن الانفتاح والمنتديات والانترنت والجوالات وغيرها انتشرت الاحاديث الضعيفه تكلم في الاعراض وحدثت امور عظيمه كلها بسبب نقل الكلام والتعجل وعدم التريث قال تعالى ان تصيبوا قوما بجهل فتصبوا على ما فعلتم من جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا من فوائد الايه وجوب التثبت بالامور ومن فوائد الايه ان الواجب علينا معامله الخلق بالظاهر ولذلك النبي قتل المنافقين لا لماذا ان يعاملهم بالظاهر والسرائر الى الله ومن فوائد الايه علم الله بباطل الامور وفيها وجوب مراقبة الله لماذا؟ لأن الله خبير يعلم بواطن الأمور يعلم هل هذا العمل لله أو لغير الله وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد